سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 هو الذي أن شجنات معوشات وغير معوشات والنخل والزرى مختنفًا أُكل والزيتون وَ ن متشبهه ويير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 ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا الا يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس أو فسقا احل لغير الله به فمن افطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 وما آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 يووم يأتيبعض آيات رك لا يفَعننفسسًا إمانها لم تكن آمنتَ من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خَيير قُ تظروا إ منتظرون إن الذي نَفرقدينهُ كان شتَ منِهُ في شيء إنما أمرهم إلى الله.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 وَهُو الذي جعلكمُم خَلَاءِ فَ الأرض وَرَرفَع بعضعْضَكُمْ فَوْوقَ بعدضندَرجاتٍ لابِلُ وَك لبللَُكُم في متَك إِ رَبكَ سررع لقاابِ وَإِنهُ لَغَفُور رحيم.